ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَا أَمُّ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من ال ما يتلونه حق Amen. رغمتي التي أنعمت ù na Zene You mm -hmm. It's a them دين فلا تموتوا. إِذْ قَالَ لِبَنِي مَا تَغْبُضُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَغْبُضُ إلَّا إلى ولكم ما كسبته ولا تسألون عما كان قالوا كونوا دناء صارا قل But in Well who was při Bol Am <tos> Bévé Ah, <laughs> تعمدون تلك أمم قد خلت لا ما كسبت ولقوم ولا تسألون عما كان